الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وآله وآلائه أطهاره واتبعه داه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن النوازل الكثيرة التي تلحق المسلمين فقد أخبر الله عز وجل أن هذه النوازل غالبا تكون بسبب بسبب الإنسان نفسه كما قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فمن أعظم النوازل التي نزلت بنا هو ضعف الإيمان وضعف السير إلى الله سبحانه وتعالى وخفة الديانة إلى الحد الذي نشكو إلى الله عز وجل من أحوالنا فلا أنت منتظم في الورد ولا أنت منتظم في المحافظة على تكبيرة الإحرام ولا أنت منتظم في الإجدهاد في الدعوة إلى الله عز وجل ولا أنت منتظم حتى في طلب العلم ولا هذه نازلة نازلة أن ترى يعني كلامك وقولك أوسع من فعلك وأن فعلك يعني قاصر في أحوال كثيرة عما ينبغي أن تكون وهذا يخشى منه ألا تكون صادقا لا يلزم ألا تكون صادقا من هذا فإن الصادق قد يقصر لكن إذا استمر التقصير فلا بد أن تخشى على نفسك وإذا كان الأمر كذلك فهذه وصية ونصيحة أن نراجع أنفسنا وأن يراجع أحدنا دينته وإيمانه ويأخذ نفسه بالجد والعزم لا إلى درجة الوسواس كما يقع لبعض إخواننا بحيث يقضي ليله في الأفكار وأنه يعني ما فعل شيئا وانه كذا وكذا حتى أنه لا يصلي ولا يفعل شيئا هذا وسواس وإنما ناقش المسألة مع نفسك بطريقة إيجابية ثم يتمخض عن هذا عمل إذا تمخض عن هذا عمل فهذا مسلك إيجابي أما إذا لم يتمخض عنه عمل هذا مسلك سلبي وهذا طريق الوسواس فراجع نفسك وحاسب نفسك وانوي خيرا وقم قم وطبق واسلك وافعل وواظب واجتهد واعمل هذا الذي ينبغي ولا بد من هذا في كل يوم لان التقصير في يوما بعد يوم فهذا النزول يعني قد يخشى منه التوقف وبعد التوقف التراجع وبعد التراجع نزول من السقوط والعياذ بالله فالعبد يحتاج إلى مجاهدة قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا لابد من المجاهدة ومن موصلة الطريق بعض إخواننا يمل وهذا قبيح حتى أنه في وقت للوقات يتأخر ويبدأ الأمر بالتأخر تعرف الرجل إذا كان في الصف الأول دائما فهو في خير، إن شاء الله. لكن بعض إخواننا راف في الصف الأول، يومين في الصف الخامس، خلاص يعرف لأن الوصل الصف الخامس من الأول، هيجيبوا آخر الصف، وبعد كذا هياخروا للركعة الثانية، وبعد كذا يجي يوم ويجي شوم، بعد كذا ما يجيش خالص، وبعد كذا ممكن ما يصليش، لا حاول ولا قوة إلا كم رأينا من إخواننا الذين يواظبون على الدرس؟ ويحفظون وربما درسوا وحفظوا، وربما يعني درسوا وخطبوا ثم العمل بالخواتيم ثم آل أمرهم إلى يعني إلى تقصير غير متصور حتى في الصلاه فأين هذا من هذا هي شؤن يقع للعبد في حياته وفي طريقه ولا يعالجه من أول الأمر ويستمرئه ويستمر معه إلى أن يعني يقضي عليه ولا بالله السعيد من وعظة بغيرها والشقي من بنفسه الكل تأتيه الموعظة لكن فرق بين الموعظة التي لا تنفع وعظة الشقي كما تعظ فرعون لكن في غيره وقت يعني الانتفاع حتى إذا أتركه الغرق قال أمنت قبل أن يموت آمن لكن آمن في الوقت الذي قد أغلق فيه الباب وإلا فقد تعب وأيقنت واعترف لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل قال الآن ما يصلح الان فالموعظة إذا أتتك من نفسك هذا عنوان الشقاء يعني تعريفها من نفسك بعد أن يعني ضاع كل شيء مصيبة ولهذا الذين ينحرفون ممن كانوا على السنة أولا أو بين أهل السنة ثم وقع لهم الحراف أخذ المعظة لكن لا يملك أن يرجع لا يستطيع قد يكون لحقه من الشؤم ما يجعله يسلم معك نظريا أنه كان على صواب في الأول وأن الحق ما أنت عليه تقول له طيب أنت ما زلت في الدنيا وما زلت في وقت يقبل منك التوبة ارجع قد يقول لك لا أستطيع هذا الأمر قد توجه ما السبب شؤم والله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا الله تعالى يقيم على العبد الحجه مرة بعد مرة ويقيم له واعظا في قلبه مرة بعد مرة ويرسل إليه من يعني يعظه وينصحه مرات ومرات ويبقى على هذا ربما أياما واسابيع وشهور وربما سنوات فإذا لم يستجب العبد ولم ينتفع ولم يخف على دينه ولم يراجع دينه ويجدد إيمانه فهو الذي ظلم نفسه فإذا تراجع إلى حد يصرخ منه هو الذي ظلم نفسه فأنت لا تنتظر أن يقع منك ذلك وتقول يعني يا ويلتا ويا خيبتا ولكن من الآن خذ المعظم من غيرك انظر حولك ستجد بعض من كان ما كان ثم صار صار إلى ما صار أيضا يعني كان عظيما ومقدما وكبيرا ومجتهدا وقل ما شئت ثم صار متخلفا متراجعا كسولا ساقطا ضائعا وقل ما شئت لا تكن لا تكن كذلك على كل حال اللهم استعان ولا حول ولا قوه الا بالله الفجر الان يتقدم وعرضي خالنا مصمم إنه يأتي متأخراً طا الفجر ذا هنزل هنزل لحد ثلاثة وشوية هني جبارة تستعشتة ستة دي يكون الشمس طلعت وشبعت فعلى الأقل يعني الفجر صار على خمسة أو خمسة كان الأول خمسة وثلث وخمسة وعشرين قدر انت بتجي ستة ثلاثة ثلث ماش هتعتدي ستة ثلاثة ثلث على طول الوقت منفعش فا بكروا بارك الله فيكم و... واجتهدت تصلي معنا الفجر حتى لا عليك الأجر تبقى إلى الشروق لكن تتكاثر وقالت وانا بصلي عندي واجي طب وليه ان كنت يعني صاحب همة ومرتبط لبعض الناس او انت امام المسجد او شيء من هذا هذا يعني يجزي ان شاء الله عنك حتى لو ضاع منك بعض الفضل فقد حصلت فضلا اخر وانت حريص على المصلحة ولا تملك عند خاص إذا لم يوجد غيرك فإذا كنت إماما في مسجد لا باس لكن إذا لم تكن إماما في مسجد غير مرتبط طيب عشر دقائق في الأول وصلي معنا حتى تأخذ الأجهزة هذا واضح ومعروف لكن لا حول ولا قوه الا بالله هذا الكلام يعني تحاول أن تراجعه مع نفسك ومع إخوانك فإذا وجدت من يحتاج إليه فاعرضه به عساك تحتاج إليه في مرة أخرى فيعظك هو به لابد من هذه المعاني تكون دائما نقلبها فيما بيننا وبين بعضنا نحن بحاجة إلى مثل ذلك يوميا ونحن نذكر به بين الفينة والفينة صلى الله عليه وسلم يسطرنا وإياكم في أواخر هذا البحث انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن طوف بنا فيما يتعلق بذله العلماء باعتبارها سببا من أعظم أسباب هذه الظاهرة المشؤومة ظهرت التطاول على العلماء لا شك أن هذا عنوان الجهل والخيبة وقلة الديانة وسوء الأدب وكل ما يعني يتعلق بدناءات النفوس وخلاف التوفيق قال المصنف حفظه الله تعالى بين الرجل والمنهج بين الرجل والمنهج وهذا فصل يحدثوا فيه عن أن المنهج شيء وهو منهج معصوم منهج الحق أو منهج اهل الحق معصوم لأن الذي وضع قواعده وأسس أصولهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمنهج معصوم لأنه وحي والرجل يعني أيا كان هذا الرجل المتبع أو المكلف بهذا المنهج لما كان غير معصوم فإنه قد يرد عليه بعض الزلل فلا نربط بين هذا وبين ذاك قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله لا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر وهو النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات هذا أعظم الأمرين يعني وجوب النصيحة لله عز وجل وتنزيه هذا الدين عن الاقوال المناقضه له والثاني ثاني الامرين معرفه فضل ائمه الاسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وان فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجب قبول كل ما قالوا وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يجب الطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما وقصد السبيل بينهما يعني بين هذين الطرفين فلا نؤثم ولا نعفن بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحاب هذا كلام واضح الامر الثاني معرفه فضل ائمه الاسلام يعني العلماء والاقرار بفضلهم دون افراط ولا تفريط والافراط ان تقول هم معصومون لا يخطئون هذا افراط والتفريط ان تؤاخذهم بخطئهم فتقول هذا جاهل وهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا ضال ربما قلت هذا كافر أو تقول هذا لا يفهم شيئا وهذا لا يعرف شيئا وهذا ليس بثلفي وهذا ليس يعني يفقه شيئا ونحو ذلك هذا التفريط في حق العلماء وقصد السبيل يعني السبيل القصد الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والقصد القصد تبلغه بينهما يعني لا تصل إلى أن تقول بعصمة هؤلاء ولا تتوقع منهم خطأا وفي نفس الوقت لا تنزل بهم إلى أن تسيئ الأدب معهم ولا تحسن معذرتهم فيما أخطأوا فيه ولهذا قال فلا نؤسم ولا نعصم لأن أجعلهم آسمين إذا أخطأوا لأنهم مجتهدون ولم يتعمدوا الخطأ طبعا يستثنى من هذا أهل البدع الذين هم دعاة إليها والذين قامت عليهم الحجة وأصروا وعاندوا وكانوا على طول الخط يعني ظهر ذلك فيه هذا ليس داخلا معنى وإنما الكلام عن أهل العلم الذين وقع منهم خطأ غاب عنه النص فاجدهدوا اجدهادا وظهر نتيجة الاجدهاد كلام في مصادمة النص لكن هو ما وصله النص وما يعرف وقد أشربنا قبل ذلك إلى أهمية كتاب أو قراءة كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأمة الأعلى ولا يعني ولا نبالغ في المعذرة لدرجة أن نقول لم يخطئ ولا يخطئ ولم يخالف ولا يخالف ونحو ذلك هذا أيضا خطأ قال بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيما قبلهم من الصحابه يعني نتعلم من الأئمة ماذا فعلوا لما وجدوا من سبقهم من, من, من, من السلف وقعت منهم الشيء وقعت منهم الهناس وظهر منهم ما قد يخالف النصوص كيف فعل التابعون مع الصحابة فيما رأوه من بعض الفتاوى التي تخالف النصوص الصريحة وظهر شيء من هذا من عائشة وظهر شيء من ابن عباس، وظهر شيء من ابن عمر ومن أبي هريرة من علماء الصحابة ماذا قال الأئمة هل شنعوا على هؤلاء الصحابة وقالوا قالت عائشه كذا والصواب في خلاف كذا والنص كيف يسوغ لها ان تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان تفتي بهذا الراي وبهذا القول اما انهم قالوا رضي الله عنها ورضي الله عنه لعلهما بلغه هذا النص ولا بد انه لم يصله او لم يصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحيث كان حديث صحيحا أو في البخاري مثلا أو في غيره فالعمل بالحديث وهو أي ابن عباس مثلا او هي أي عائشه او غيرهم من الصحابه ماجور اجرا واحدا والعمل على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال بخلافه من الصحابه فقد اصاب واخطا هو والسائل الاول له اجران وهذا الثاني له اجر على اجتهاده ورضي الله عن الجميع هكذا فعل الائمه مع خلافهم من الصحابة في مواقع فيه من خلاف، حتى أنهم فعلوا ذلك في مواقع من خلاف وقع بسببه يعني تشاح وتشاجر وربما أدى إلى مقاتلات ونحو ذلك، وقد أحسن العلماء تخليص الصحابة من كل شر مما وقع، وقالوا إنما أثار هذه الفتن الغوغاء. ومن ليسوا من الصحابه وهذا صحيح ان الصحابه فنحن نجلهم ان يكونوا تعمدوا ان يقاتل بعضهم بعضا ولا نقول الا رضي الله عنهم وان امرهم بين الاجتهاد الذي اصاب صاحبه والذي اخطا صاحبه وكلا الفرقتين يعني ماجور ان شاء الله وان كان الحق اقرب الى علي رضي الله عنه ومن معه فلهم الاجران كاملين وكان لمعاويه رضي الله عنه اجر وهو من هو يعني في نصرة الدين وفي المنزلة والمكانة هذا مسلك السلف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليكن مسلكنا معهم كما كان مسلكهم مع الصحابة رضي الله عنهم وهذا قول ابن القيم بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابه قال ولا منافات بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام لا منافة بين الأمرين يعني بين أن تقوم بالنصح لدين الله وتحمي الشريعة مما شابه من الأقوال المغلوطة وبين أن تعرف قدر أهل العلم فلا تعارض بين هذا فلأهل العلم منزلتهم وفي نفس الوقت لا بد من حماية حوزة الدين بتنزيه عن الأقوال الضعيفة والخاطئة ولو صدرت من عالم كبير يقول ابن قيم لا منافاة بين هذين الأمراء لأن بعض الناس يتصور أنه حتى ينصح لله وينزه الدين عن الأقوال الباطلة لابد من سب من قالها ولو كان من العلماء الكبار ما اجتمع في قلبه الأمراء أو يقول حتى نعرف فضل العالم ونثبت شرفه لابد من السكوت عن خطئه فلا يتسع قلبه للجمع بين الأمرين والجمع بينهما سهل كما قال هنا قال ولا منافه بين هذين الأمرين بمن شرح الله صدره للإثلاف وإنما يتنافيان عند أحد رجلين انتبه يتنافيان يعني يعصر الجمع بينهما عند أحد رجلين جاهل بمقدار الائمه وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويمكن ان تزيد او جاهل بالاثنين وما اكثر هذا والجاهل بالاثنين مع هو لو جهل احدهما فقط وقع في البلاء والكرب والخبط والخلط فكيف لو وقع في الاثنين وكان بنقيم يعني ما تصور ان ممكن واحد يقع في الاثنين لانه كان يعيش في زمان لا شك يعني افضل من زبان فهو تصور أن الخلل يأتي لمن جهل قدر الأئمة أو لمن جهل قدر الشريعة ومن له علم بالشر يقول ابن القيم والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة فيما هو فيه معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها لأنها زلة ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين لماذا لأن له القدم السابقة وله التاريخ والمكانة والجهد المشكور والقدم الصالحة والآثار الحسنة وكأن ابن القيم يتكلم عن أمثال هؤلاء العلماء الذين أساء إليهم هؤلاء الجهل طبعا أي ابن القيم مثلا يذكر أمثال هؤلاء إلا بخير أنه يسابق لابن القيم ونحزر متأخر عنه قليلا وفي عطف النول كان هناك كثيرون ممن يعني شن عليهم هؤلاء ولم يشن عليهم من القيم ولا غيره ولا شيخه رحمه الله فهذا يدل على أن هذا هو المثلك الذي ارتضاه هؤلاء الأئمة الذين هم شيوخ الإسلام من القيم ومن وغيره وهذا الكلام كأنه يخاطب به أمثال هؤلاء انظر إلى هذا الوصف يقول ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحه وأثار حسنه خذ مثلا آخر الحلقة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هل يختلف اثنان أو ينتطح عن ذان أن له قدم صالحة في الإسلام فيما نظهر ونحسبه والله حسيبه وأن له اثارا حسنه تعلم عليها الجيل كله هل يخالف أحد في هذا؟ والله ولا المبغض ولا الشانس يخالف فيه ولا المصنف الذي صنف كتابا في سبه ولمزه وغمزه. نعم هذا ظاهر فإذا كان كذلك كيف يقال هذا؟ يعني فيه كذا وهذا كذا وألبانيهم لسان الطويل في كل شيء قل وألبانيهم يعني ليس ألبانيان يعني هذا بتاعكم نعم. من قال هذا من أهل العلم الذين لهم يعني انضباط وحسن أدب هذا يظهر في يعني سوء الادب في كل شيء والباني يوم هذا الذي يخبط في المسائل والذي يزعمون أنه كذا وكذا يا أخي حنانيك ما هذه طريقة السلف أبدا كان السلف يخطئ بعضهم بعضا في أدب لما يكون في خطأ فكيف إذا كان هو المخطئ ومع ذلك مخطئ و منعزم الأدب وليس قليله ولا يعني لا حال ولا أقتل الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسن وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة فيما هو فيه معذور لأنه مجتهد بل مأجور ليس معذورا فقط بل مأجورا لاجتهاد فلا يجوز أن يتبع فيها وهذا لا يجوز ان تهدر مكانته وامامته ومنزلته من قلوب المسلمين لان هذا الجاهل اذا اساء اليه واهدر مكانته في نفسه فسيظهر في كلامه هضم منزلته وسيسمع هذا الصغير ويسمع هذا الجاهل ويسمع هذا المتعالم والمبتدئ فياخذون عنه أي عن شيخهم هذا الذي ليس بشيخ يأخذون عنه السوء الأدب ويكون ما تعلموه هو مجرد يعني طول اللسان والسوء الأدب ويعني تجاصر وتقحم ما لا ينبغي أن يتقحموا وهذا ظاهر في هؤلاء كما ذكرنا مرارا فهم أفاضر ومع هذا يتكلمون بطريقة الأكبر ويسمحون أنفسهم أن يعني ينالوا من أعراض قوم الله أعلم لعلهم حطوا لحالهم في الجنة وصاحبون مازال يلعب في التراب. وقال أيضا رحمه الله تعالى يعني ابن القيم والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على مذابه قول أحد ولا رأيه كائنا من كان بل تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا فإذا تبين لك لم تعدل عنه هذا المسلك الحديث صحيح؟ صحيح معناه صريح في المسألة صريح فإذا تبين لك لم تعدل عنه أشدد ذلك عليها ولو خالفك من بين المشرق والمغرب حتى لو جاءك أبو بكر رضي الله عنه الذي ليس فوقه أحد إلا المعصوم صلى الله عليه، فأنت لا تعدل عما استبان لك من سنة النبي صلى الله عليه الصبح الصحيحة الصريح. ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها. هذا كلام يكتب بماء العيون كأنه لاحظ أن بعض هؤلاء المبتدعه يقول نحن نفعل هذا هذا هو الحديث ونحن نترك الألباني وبدباز بن عثامين وكل هؤلاء يقول لا يا مسكين انتبه وانت تتصور أن الله تعالى يجمع الأمة بعلمائها على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هذا أبدا ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيه بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء هذا يعني هذا المسلك من المتابعة الذي هو تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهاد في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة يعني إما أجر إذا اجتهد وأخطأ وإما أجران إذا اجتهد وأصاب وحتى لو تصورت الثالثة أنه يعني ما كان له أن يجتهد في هذا الباب أو أنه كان عليه أن يضبط المسألة أكثر ما كان ينبغى أن يقلد في مثل هذه المسألة والمسألة كبيرة يعني أسوأ الأحوال ما بين المغفرة إن شاء الله تعالى يعني أسوأ الأحوال إن لم تعده مجتهدا فهذا ذنب والذنب يعني يغفره الله عز وجل خصوصا مع الحسنات الماحية و. أنواع الشفاعات التي تنتظره نحو ذلك مما اولى الناس به أهل العلم ومن ينتسبون إلى العلم أما أن تخرجه بالمرة تقول هذا شر من اليهود والنصارى ونحو ذلك هذا لا ينبغي خصوصا مع أهل العلم الذين وصفوا بما تقدم لهم حضور وسبق وجهود مشكورة. قال المصنف وقد أفاد وأجاد في الموازنة بين حق الرجل وحق المنهج الأستاذ سيد قط رحيل الله تعالى هذه فقط تخرج المصنف من دائرة يعني الـ شوف بينقل عن سيد قط ما بينقل يا أخي إذا كان المنقول صحيح. والله الحكمة ضلت المؤمن كما نقلنا عن إبليس نصيحته لابي هريرة إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ قالها لابي هريرة أبو هريرة نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه قال صدقك وهو كذوب اعمل بيها مش نحن نقرأ آية الكرسي للحفظ ومين اللي قالها مش سير قط ذا دا إبليس لا لكن هو فقط صوابا فنحن نقبل هذا الصواب و بدل ابليس الاله طيب أين هؤلاء من ابليس عنوان الشر الشر المحض الذي يعني لا يتوقع منه خير فاذا راينا يعني بعض من ينتسب الى العلم وفيه ما فيه من بعض الاخطاء في المسلك او في المنهج او في غير ذلك ونرد عليه خطأه وإذا قال قولا أجاد فيه فما المانع أن نستفيد منه هذا هو العدل أما نقول سيد قول إياك فإن جريان هذه الحروف على لسانك يجعلك يعني تحترق بالنار أبدا ما قال هذا أحد من أهل العلم الأخيار وهو يعقب على الدروس المستفادة من غزوة أحد، وسيد قط رحمه الله في هذا الباب يعني هو ثالث في هذا الميدان، نعم له إشكالياته في بعض المنهج قد يعني يخطئ في أبواب العقائد، لكن الظاهر أنه لا يتعمد الخطأ، لكن ضعف العلم في هذه الأبواب فلا نأخذ منه ذلك. فقد يؤول بعض الصفات أو قد يرد بعض كلام السلف دون أن يقص أنه كلام السلف ويرده لكن هو بملكه الأديب تجرأ فيتكلم في باب قد حسم بالنص وهو ما عرف النص فيخطئ ويخلط ويخبط ونحن نرد عليه خلطه وتخليطه وخلطه وتخبيطه نرده لكن يأتي لبعض الموافد فيحلق فيها بمعاني ربما لم يسبق إليها فهذه المعاني نقبلها منه لأنها لم تخرج عن الشريعة وجلام تقرأه وتشعر تشعر أن قلبك يضير بفرحة بهذا المعنى فلماذا نتفع به وهو يحلل بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي نزل القرآن بشأنها كما في غزوة أحد في سورة العمران أو غزوة بدر في بسورة الأنفال أو غيرها من الغزط يحلل هذه المواقف وكيف عامل القرآن الصحابة وكيف رباهم وكيف ظهرت نوازع النفوس في بعض المواطن وكيف ظهر دور المربي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وكيف تقول هذا كلام يعني تطير به ويطير به قلبك وتنزله على نفسك فتستفيد فائدة علم الله يعني كم هي مفيدة ثم يأتي بعد هذا في بعض المثال تقول لا هذا لا يؤخذ منهم، والهذا ينفع إخواننا أولاً أن يقرأوا الكتب السلفية حتى يضبط المنهج، ويضبط الاعتقاد، ويضبط معالم الديانة. ثم إذا شاء وقرأ هنا عند سيد قط أو غيره ومر خطأ يكتشفه، يقول لا لا لا هذا الكلام كله من أوائل الآخرين غير غير مقبول لأنني عندي من العلم في هذه المسألة كذا وكذا فلا ننصح بالمبادرة إلى كتب مخلط أو من عنده خلل في المنهج لأنه لو بادر إليها قبل أن ينضبط فسيزل إذا أول ما قرأ في التفسير قرأ في سيقع في أخطاء وسيتبنى لأنه ما عنده خلفية يقيس عليه وفي نفس الوقت لا ننصح بأن يقال هذا لا يقرأ له البتة بل تحرق كتبه بل هذا عنده كفريات وعنده كذا وكذا بل هو كافر لا هذا ولا هذا وإنما يقال اضبط معالم الطريق من خلال الاعلام من السلف ومن جرى مجراه من المتأخرين فإذا ضبط معالم الطريق وقرأت مثل تفسير السعدي وتفسير ابن كثير ونحو ذلك والتفسير لا تتربيك على المنهج لا حرج عليك إذا اجتهدت أكثر وأردت أن تستفيد من بعض ما عند غيرهم مما برعوا فيه كمسألة الوحدة الموضوعية للصورة والوحدة وارتباط الآيات بعضها ببعض ونسبة الصورة للزمان الذي نزلت فيه والمكان والمناسبة ونحو ذلك هذا يجيده مثل سيد قد ربما أكثر مما يجيده ابن كثير مثلا ولا حرج في هذا وهو ليس في أهمية الأول الأول يبني الأعمدة والأعكان والأصول ثم هذا يعطي بعض الملح التي تجعل البيت يعني على أكمل وأحسن لا حرج لكن على هذا الترتيب تبني الأعمدة الأول والأصول ثم بعد هذا تنظر في بعض لا إشكال فيها وهذا منهج منضبط الذي يعني يسير عليه المنضبطون من أهل العلم دون إفراد ولا تفرير. قال رحمه الله يعني سيدا وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة يعني بعدما حكى الآيات في سورة علي عمران في غزوة أحد يحلل هذا الموقف. يقول حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله وهي حقيقة نافعة لنا. في طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية بعون الله نحن ننشد العودة إلى الإسلام من جديد وإقامة حياة على منهج الله يقول ينفعنا في هذا أن ننظر في وضع الصحابة في أعقاب غزة أحد وفي التعليق الذي ورد بشأنه إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة والبشر يبعدون او يقربون من هذا المنهج ويخطئون ويصيبون في قواعد التصوف وقواعد التطبيق والسلوك ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابته طيب هذا الكلام سلفي ولا مش تلفي هو سلفي هذا كلام تلفي صحيح ولا هذا نقبل يقول منهج يقول المنهج معصوم والأخطاء والأشخاص غير معصومين طيب ما هذا الذي ندينه به وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف ولا يتغاضى عن خطئهم مهما تكون منازلهم وأقدارهم ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم يقصد التعقيب هذا كلام في غاية الجوز الذي جاء في أواخر منكم ما من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فيثبت خطأهم لكن المنهج معصوم ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج يعني لا تبرئ الشخص على حساب المنهج تشويه المنهج حتى تبرئ العالم من العلماء أبدا وانه من الخير للامه الاسلاميه ان تبقى مباد تبقي مبادئ منهجها سليمه ناصعه قاطعه وان يوصف المخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه ايا كانوا يعني مهما بلغوا من العلم والا تبرر اخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيامه وموازينه فهذا التحريف والتبديل أخطأ على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمه بالخطأ أو للحراس لأن وصف الحراس أو الخطأ أمر واسع نقول لعدم العصمة أخطأ والله يغفر له لكن لا نقول في المنهج أن المنهج أخطأ مصيب ما ليس لها حل فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص سلفيه ولا بسلفيه كل حرف من هذا المقطع سلف والواقع التاريخي للاسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخه وانما هو كل وضع وكل فعل صنعوه موافقا تمام الموافقه للمنهج ومبادئه وقيمه الثابته يعني الاسلام ليس هو المسلمون وإنما الإسلام هو المسلمون العاملون بالإسلام فإذا وجد مسلمون لا يعملون بالإسلام فليس هذا الإسلام وإذا وجد مسلمون ينضبطون بالإسلام فهذا هو الإسلام فلا نحكم على الإسلام إلا بالتطبيق الصحيح الذي يوافقه وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام على تاريخ الإسلام وإنما يحسب على أصحابي وحدهم يعني ادفع انت فاطورة وحدك ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه من خطأ أو الحراف أو خروج على الإسلام إلى أن يقول إن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ المسلمين ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان إن تاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات الناس وسلوكه وفي أوضاع حياتهم ونظام مجتمعاتهم. فالإسلام محور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت فإذا هم خرجوا من هذا الإطار أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا فما للإسلام وما لهم يومئذ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام بل ما لهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأبو تطبيقه في حياتهم مثل هذه المواطن الجمل الأخيرة قد يفهم منها أنه يعني يقول لا يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا إذن بماذا يوصفون بأنهم كافرون هذا غير صحيح ومن هنا وهذا أيضا من إشكاليات صاحب الظلال. إنه بعض الأقوال التي يبالغ في تصويرها أدبياً قد يفهم منها بعض من لا يفطن إن هذه دعوة للخروج، دعوة للتكفير، دعوة ليعني نبذ المجتمع، المجتمعات تعتبر مجتمعات جاهلية، ولهذا وقع هذا. هذا نوع معخطأ، ونقول على المصنف أن يضبط كلامه لأنه سيقع كلامه بين من يحسن الفهم وبين أنصاف يعني الفهми. في المتحمس الذي لم يضبط منهجه وإلا وصل من خلال ذلك إلى بعض الإشكاليات وإنما نقول اضبط المنهج أولا بحيث إذا مرت على سطر من هذا تقول والله دي بقى مش تلفية بالضبط للبقطة دي يعني تحتاج إلى أن نحترز ولهذا المصنف رحمه الله أو حفظه الله عند هذه الجملة بالذات لم يعلق على الكلام الماضي كله عند هذه الجملة قال والله دي حمالة وجهين ممكن واحد يعني يبالغ فيها زي ما الشيخ بيقول يعني إذا خرج على المنهج كيف نصفون بالإسلام لكن لحسن واحد يفهم منها أنهم كفاء فكتب تحت هناك ضوابط دقيقة للحكم بخروج المسلم من الملة وقد حسمها العلماء منذ قرون فلا جديد في أحكام الكفر يعني حتى نأخذها من الظلال أو من غير الظلال وتطبيق هذه الضوابط وظيفة القضاء الشرعي في المقام الأول يعني هذا تنبيه لهذه المسألة يعني كان يقول لك هذا السطر متاخدوش على اطلاقه من كلام الشيخ كلام الاول كان جيد وهذا السطر يحتاج الى طيب الذي ليس عنده تأصيل ويعني منهج لما يمر على هذا السطر ولا ولا هو ال ال الوعاء وعبي حط وبالتالي قد يقع عنده اشكاش ولهذا نقول لا ينصح لكل احد أن يقرأ أي شيء في أي وقت على أي نحو، وهذه فائدة يعني المربي أو المعلم أو الناصح أو المشير أقرأ هذا الكتاب ولا ما أقرأه، أقرأه الآن ولا ما أقرأ، أقرأه قبل كتاب كذا ولا بعده، وهل أقرأ بينهما أو معهما شيء؟ صاحبنا الذي يعني سبقك وعنده من الخبرات يقول نعم نعم اقرأ هذا الكتاب ولا إيش كه؟ أو يقول لا تقرأه مطلقا هو أدرى به أو يقول لا تقرأه الآن ليس هذا وقته فتأخذ خبرات غيرك وتنتفع بها وتبدأ من حيث انتهى غيرك وهذا يعني من عموم النصيح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا من الولاية بين المؤمنين رجل مشى في طريق وجد فيه إشكال فقال لك انتبه احذر يطيق خبراته وتجاربه لكن ليس معنى هذا أن نقول هو يقصد تكفير المسلمين نحن أما الرجل فنحن نحمل كلامه على أحسن لكن نقول الكلام هذا قد يفهم منه فننبه لما قد يخشى أن يضر به الكلام قال وهم, وهم إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياتهم لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين ولا لأنهم يقولون بأفواههم إنا مسلمون طبعا الناضج أيضاً هيتصور أشياء لا يتصورها غير الناضج يفطن الناضج إلى أشياء لا يفطن إليها غير الناضج الإنسان الناضج يقول متى ألف هذا التفسير ألفه في السجن وفي ظروف كانت قاسية ومن أقوام لا يرحمون وربما كان يعني معالم الكفر ظاهرة على أيديهم فاسمع منهم ثب الدين والرب والدعوة والمل و... طيب قد يتأثر المصنف في هذا الحال فيكون كلامه سخن إذن يكونش سخن وهو مطحون و... و... لابد يبقى الناضج يفهم هذا فيقول الله يعني يعذر لأنه كان في ظروف معينة لكن غير الناضج ولا يخطر على باله أبدا كلام ده تقال إمتى وإذن وفي أي ظرف ولهذا يأخذ على وبالتالي قد يتربى عليه ويقول نعم حقا حقا وحيث ان المسلمين الان في نفس هذا الكلام ويزيد ليسوا بمسلمين يعطيهم الخدم هؤلاء يعني كفار كلهم بجميع طبقاتهم من اول الحاكم الى اخر محكوم طبعا معدنة اقصد نفس يعني تقول له طب وليه ما انت برضو من نفس اللي... اذا مهم جدا ان تعرف كيف تقرأ وكيف تطبق ما تقرأه وكيف إذا عرض شيء تحلله قل ما الذي جعله لكل هذا ما الذي جعله يعني يزيد في الحرارة إلى هذا الحد هل لأن النصوص تحمل على هذا أم ربما كان جنوح طيب وما سبب الجنوح ربما الظروف أو الموقف طيب وهل هو إن شاء الله يعذر في مثل هذا أو لا يعذر يعني تحلل وهذا التحليل يحتاج الى واحد عنده خبرات سابقه وعنده علوم وعنده احتكاك ببعض اهل العلم وفهوم وتوفيق وحكمه وهذه اشياء تطلب من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهبها لمن يشاء قال وهذا ما اراد الله سبحانه ان يعلمه للامه الاسلاميه وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة ويسجل عليها النقص والضعف ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء يعني في الدنيا أخذوا بعض هذا الأمر وفي الآخرة إن شاء الله يغفر الله لهم وهذا الذي قاله الله عز وجل هذا تعقيب على هذه الآيات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم تقرأ هذا الكلام في موطنه بعد تحليل الأيات تعرف أن هذا الكلام له وزنه وموطنه وربما لا ترى في غير هذا الموضع تخيل؟ في هذا النوع، كل الكتب السلفية القديمة كانت تعلّم بتأصيل المنهج وذكر الآثار قبل أن تضيع على الأمة، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأساس، وهذا هو البناء، وهذه الأعمدة، ولا يصح غير هذا، فلما استقر الأساس واستقامت الأعمدة وظهر البناء وشمخ، كان على المتاخر أن يضيف إضافات، فجاء أمثل هذا الأستاذ وغيره. يضيفون إضافات لها موطنها ووضعها تسمو بفكرك وتصورك وحسن يعني تقديرك للأمور وما كان من خطأ يرد على صاحب وما كان من صوت نحن بحاجة إلى هذا الصوت فلا يعني نغمض صاحبه حقه وعلق بعض المعاصرين قائلا كل هذا الكلام تحت العنوان الماضي بين الرجل والمنهج يعني اضبط الفرق بين المنهج المعصوم وبين الرجل ايا كان وان الرجل رجل غير معصوم قد يارد منه اشكاس لكن المنهج معصوم فاذا وقع خلل انت تحمله على ايه لازم تحمله على حاجه من الاثنين تحمله على المنهج ولا تحمله على الرجل لا والله حمله على الرجل اسهل لان لو حملناه على المنهج لم يبقى في الدنيا امان لم تبقى هناك ثوابت ولا قيم لأن فساد المنهج معناه أن كل شيء فالسل لكن لو حملنا على الرجل فالرجال كثير يتحمل هذا الذي فعله ويسلم غيره لمن لم يفعل تستقيم وتنضبط الأمور وعلق بعض المعاصرين قائلا يعني في نفس الباب إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا معشر المسلمين في الواقع نعطي هذا العصمة للرجال ويصعب علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها تخطئ وتصيب، كما يصعب علينا أن نقول هذا الرأي من قوله خطأ وهذا صواب. هل يرد على بعض الأفكار أو الجماعات أو الأشخاص الذين يعظمون يعني الإمام أو المقلد أو المتبع كما يفعل متعصب المذاهب من أتباع. حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد لا ينتظرون خطأ ولا يتصورونه من إمامهم هذا خطأ وكما يفعله أصحاب المناهج متأخرة في زماننا إن الشيخ فلان قال أو الدكتور فلان قال وهو أنت أعلم من دكتور فلان وهو أحنا هنيفة محسن من الشيخ فلان يبقى أن لنا أحلق ونحلق أن لنا إفعله ونفعل أن لنا خالف ونغالف أن لنا تمشي, تمشي طب النصوص يا عم ما فيش نصوص ما الشيخ فلان بيسمع أغاني بقول ما في والشيخ فلان بيتعامل مع البنك والشيخ, مشكلة والشيخ فلان والشيخ ضاع المنهج كله عشان ثلاثة اربع شيوخ جمع زلتهم وبنى منها منهجا مشوها لو الله نحن نرد كلام الشيخ فلان في كذا ونرد كلام الشيخ فلان في كذا يبقى المنهج معصوما خاصة ان عامة اهل العلم لابد انهم يخالفون فلانا وفلان هذا المنهج يقول كما اننا عمليا <تصفيق> لا يمكن أن نتعامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء هذا أيضا خطأ شخصية كبيرة إن كنت انت من جماعة الذين هم يتبعونه تقبل كل شيء والمصيبة لو كنت من الجماعة الذين لا يتبعونه ترفض كل شيء وهذا زميم وهذا زميم كأن بعض أخو لك دي فاتوا الشيخ القرضاوي يقول لك أعوذ بالله الشيخ القرضاوي أعوذ بالله هذا خطأ شيخ غرضه عالم والذي يقول غير هذا لا يعرف العلم الرجل عالم وفيه ما فيه من أشياء تستدرك عليه نعم تستدرك عليه من ذا الذي ما سأقض ومن له الحسن فقط لكن أن نقول ليس بعالم هذا رجل جاهل وهذا رجل لا يعرف لا والله قد رأينا ورأينا يعني رجلا عالما وننكر عليه أشياء وهذا الانضباط لكن بعضها تقول لك إذا قال القرضاوي سصدقوها فإن القول ما قال القرضاوي غلط مطلقا غلط والثاني أيضا غلط واحد يقول يعني بلا تحفظ والثاني يقول يعني براءة كاملة بلا قبول لا هذا ولا هذا مع الأسف هذا يفعله الصغار ولا يفعل هذا إنسان منضبط وعالم أو طالب علم أو منصف أو يعني عنده من أمارات الدين ما يجعله يعني وما يجعله ينضبط في هذه المسائل يقول لا يمكن أن نتعامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا على أساس التسليم لهم بكل شيء أو رفض كل شيء هذا عالمته. وتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقرر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية التي يحفظها كل الناس. مثل ما نحفظ عن الإمام مالك قوله يؤخذ من قول كل أحد ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى حجرة النبي وهذا القول هو وهذا القول مثل القول الذي يكرره سيد رحمه الله بأسلوب هذا العصر في هذا الكلام الذي سبق ولكن تصديقه عمليا دون خرط القتال يعني هذا الكلام نظري لآله صحيح لكن حتى نطبق هذا عمليا دون وخارط القتال يعني صعب يعني لا يكاد يفعله أحد وفي الواقع إن تزوق العلم وحده هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام الصحيح لأهل العلم بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطأ الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطأهم غلا في أعناقنا يعني اخنقنا نأخذ ما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم ودون أن نجعل صوابهم عصمة لهم فهذا الموقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من التحول إلى نوع من الأوسان ضرره أكثر من نفعه وبهذا لا يتحول الأحبار والرغبان إلى أرباب وهذا كلام جيد. هذا الموقف يعني الموقف الوسط الذي يجعلنا نقبل كلام أهل العلم فيما وافقوا فيه الشريعة ونرده في أدب فيما خالفه. هذا الذي ينزه مسألة الاحترام للعالم عندك من إنه يتحول إلى وسل يعبد ويأخذ قوله ولا يترك. وبهذا يعني لا يتحول الأحبار والرهبان إلى أربعة لأن الله تعالى نعى على أهل الكتاب هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني جعلوا العلماء كما لو كانوا أربابا يقبلون كلامهم في كل شيء فما أحلوه أحلوه وما حرموا حرموه دون ضبط هذا غير صحيح وإنما الصحيح أن تضبط الكلام وتأخذ منهم ما وافق الشريعة وترد ما لم يوافق وفي نفس الوقت تتأدب مع من ترد قوله تقول قال فلان كذا وهذا القول يعني يخالف النصوص وتقول قال فلان رحمه الله مش تقول زي الجماعة لا تترحم على أهل البدع ومهم لا ترحمون على أحد أبدا لأن كل الناس عندهم يعني أحسن أحوان يذكروا من غير لمز يعني إن لم يقل قال الضال وقال المخرف وقال الجاهل وقال الكذا وكذا يقول قال البند وقال ابن الجود وقال وقليل ما يفعلون وإنما يقول قال كذا وإليه لاسعة كلمة يعني حتى يدربك وانت تقرأ يدربك على كان قال فلان خلص الله المسلمين من شر قال ابن حجر يقول قال ابن حجر قيض الله الإسلام من ينقي كتبه فأنت رجل أول مرة تقرأ في العلم أو مرة تسمع تقول يا كتب دكتور دسيهي دعين علي وصيفة فتتعلم أنك تقول ابن حجر مين هذا ابن حجر تستهين كما لو كان ابن حجر هذا يعني يلعب معك في الحارة التي نشأتم فيها اللهم استهى ورحمة الله وبركاته طيب بقي في الكتاب فصل عقده المصنف في زم التعالم وبه ينتهي وما توقف هنا حتى يأتي الفصل الجديد ان شاء الله تعالى الحمد لله بعلم.يسأل عن معنى خرط القتاد دونه خرط القتاد وأنا أقولها أنا أعرف أن هذا مثل من الأمثلة يضرب للشيء الذي يصعب وأنا أقرأ السؤال وأنا أقولها ما ما عرفت المعنى لكن لما سئلت الآن كان المعنى تورط. القتاد الظاهر أنه هو نوع من الشجر ومنه قالوا أبو قتادة القتادة نوع من الشجر والظهر أنه شجر فيه شوك ونحو ذلك فخرته يصعب أن تنسك شوك وتخرطه هذا يعني يزيك صعب ما أحد ينسك الشوك ويخطه هذا أقوله يعني تفقه كما يقولون أظن أن هذا معناه فنراجع المسألة وصاحبنا يأتيكم بها إن شاء الله. هذه تراجع كتب الأمثال هذا أول ما تراجع فيه في كتب خاصة بالأمثال ككتاب الزمخشري وكتاب الميداني وغيره كتب الأمثال المعروف ما عندك كتب أمثال تراجع في معاجم اللغة في كلمة خرد أو في كلمة القتاد يقولك القتادة هي كذا وكذا وقولهم دون أخرط القتاد يعني كذا ومن أحسنها في هذا الباب كتاب زي أساس البلاغة للزمخشري لأن هذا أيضا متعلق بهذا المعنى طيب ما عندك لا ما لا, لا كتاب أمثال ولا عندك كتاب معاذ تعمل إيه تكسر القلم بقى. تروح تجيب كتاب maar ze hebben ook de bamse. We hebben de